لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركا اخلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم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 وَمِمَّا تُنْفِقُونَ عَلَيْهِ فِي مَأْدِبِهِ أَحِلِّيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ فَعِنْدَ سَفِيمٍ كَذَلِكَ يَضْرِبُ في اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْحُسْنٰى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُوْلٰٓئِكَ لَهُمْ سُوْءُ الْحِسَابِ وَمَا وَاهم جَهَنَّمَ وبيس المهاد